يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَنْ يُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوكُمْ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبي قُلْ سَتَذْءُ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَا تَحْذُرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُ وضنلعبد قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذرون قَدْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ ஈம ان نعم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعض يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَكُمْ نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ في قينه مفسقون وعد الله المنافقين والمنافقات وانكم وَرَأَيْنَا جَهَنَّمَ مَخَانِدِيْن فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ